L-hamdul الذي levi juhul ihi bimu moti الذي لا ند له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله لا يحصي أحد ثناء عليه بل هو كما أثنى على نفسه على لسان من أكرمهم بإرساله الحي القيوم المتفرد بالبقاء وكل مخلوق منتهن إلى زواله السميع الذي يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات فلا فليشغله سمع عن سمع ولا يتبرم بإلحاح الملحين عليه في سؤاله البصير الذي يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء حيث كانت, حيث كانت من سهله أو جباله وألطف من ذلك رؤيته لتقل بقلب عبده ومشاهدته لاختلاف أحواله فإن أقبل إليه تلقاه وإنما يكون إقبال العبد عليه من إقباله وإن أعرض عنه لم يكله إلى نفسه ولم يدعه في إهماله وإنما يكون أرأف به من الوالدة الرحيمة بولدها في حمله ورضاعه وفصاله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة قامت عليها الأرض والسماوات وفطر الله عز وجل عليها جميع المخلوقات وهي أساس الفرض والسنة ومن النيران وقاية وجنة ومنن كان آ آخرِر كَلَامِهِ لا إلَه إَّ الله دَخَلَجنَّ وأشدوا أنأَ محمدًا عبد الله وَرسول وَصَفِيهُ منِن خَلْقهِ وَخَلل رسوا اللله تعالىى ررحمَة للعالين وَحجة للسالِكين وَقدوةَ للعااملين وَوحصة على الكافِرين.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 المقدمات التي تعنى بعلم أصول الفقه يعني لو أننا رجعنا مراجعة سريعة على ما مضى فإننا تكلمنا في كل لقاءات السابقة عن العناصر التالية تكلمنا عن مميزات كتاب الواضح في أصول الفقه وتكلمنا عن التعريف بعلم أصول الفقه وتكلمنا عن فروق بين علم أصول الفقه وبعض العلوم التي تشتبه به وتكلمنا عن مصادر علم أصول الفقه وأدلة وتكلمنا عن موضوعات علم usulli, fibhi, okei, fiijetji, tosni fihe. Ja te kellemna, anna, nešketi, rilmi, usulli, fibhi. Ja te kellemna, anna, hukmi, ta' allumi, usulli, fibhi. Ja te kellemna, anna, fewe, idi, ta' يعني باختصار شديد علم وصول الفقه علم يبحث علم يبحث في كيفية استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية بعبارة أخرى أو نكرر ثم نعيد عبارة أخرى علم أصول الفقه علم يبحث في كيفية استنباط الأحكام الشرعية من أحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية ممكن, ممكن تشيل كلمة الأحكام الشرعية العملية وتحط علم يبحث في كيفية استنباط الأحكام الفقهية من أدلتها التفصيلية بالتالي أنت تحتاج إلى تعريف الأحكام الشرعية ما معناها وتحتاج أن تعرف مصادر, مصادر الأدلة التفصيلية أنا كده عندي أول حاجة محتاج أعرف الأحكام الشرعية ما معناها وأحتاج أن أعرف أيضا مصادر الأدلة التفصيلية مصادر الأدلة التفصيلية يعني المصادر المجملة التي يؤخذ منها الأدلة التفصيلية وأحتاج أن أعرف كيفية استنباط الحكم الشرعي من الأدلة التفصيلية وأحتاج أن أعرف شروط من يستنبط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية فتبين لك أن مباحث هذا العلم اللي هو علم أصول الفقه أربعة مباحث مبحث الأول هنتكلم فيه عن الأحكام الشرعية المبحث الثاني نتكلم فيه عن مصادر الأدلة التي يستنبط منها الأحكام الشرعية المبحث الثاني المبحث الثالث نتكلم عن كيفية استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية المبحث الرابع حال حال من يستنبط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية نصوها بطريقة أخرى مباحث هذا العلم أربعة المبحث الأول الحكم الشرعي المبحث الثاني الأدلة الشرعية المبحث الثالث طرق الاستنباط المبحث الرابع الاجتهاد أو المجتهد مفهوم كده؟ إن شاء الله مفهوم طيب. كي ليه إحنا رتبنا العلوم بالطريقة دي؟ العلماء لهم في ترتيب علم أصول الفقه كما ذكرنا أنفا لهم في ترتيبه طريقان الطريق الأول أن يحط الأحكام الشرعية أول قسم ثم يذكر الأدلة في القسم الثاني ثم يذكر طرق الاستنباط في القسم الثالث ثم يذكر المجتهد وأحواله في القسم الرابع ده كده الطريقة الأولى للطريقة دي قال لك لأن العلم ثمره ومثمر وكيفية استثمارها وحال المستثمر بمعنى لما أتعلم أنا علم أصول الفقه ما هي الثمرة التي أريدها من تعلمي لعلم أصول الفقه الثمرة الكبرى إيه هي؟ ها؟ معرفة الأحكام الشرعية لكل مسألة تفصيلية دي الثمرة الكبرى فالثمرة من تعلم أصول الفقه اللي نعم الثمرة من تعلم أصول الفقه الحكم الشرعي فقال لك نبدأ بالثمرة ثم نثني بالمثمر لهذه الثمرة اللي هو الأدلة الشرعية نبسط المسألة أنا بزرع الشجر ليه؟ بزرع النخلة ليه؟ عشان عايزة جيب بلح يبقى بعض أهل العلم قال لك عشان, ك... عشان تجيب بلح لازم نعرفك البلح أهو بالبلدي خالص يعني وبعد كده أكلمك عن النخل وبعد كده أكلمك إزاي تطلع النخلة وتجيب البلحة وبعد كده أقول لك مين اللي يطلع النخلة ما هو مش أي حد يطلع دي كده بسيطة خالص نحط بقى نخلي البلح هو الحكم الشرعي كويس كده؟ ونخلي الشجرة هي الأدلة الشرعية ونخلي الطلوع للشجرة هو طريق لاستثمار أو طريق لاستمباط ونخلي بيطلع اسمه المجتهد اسم مثالي كده خلاص على الآخر كده نعم؟ تبروح اطلع الشجرة بقى انت أم. الطريقة الثانية الطريقة الثانية قال لك ايه قال لك المفروض عشان الثمرة تطلع صحيحة اول حاجة اعتني بها النخلة فنبدأ بالنخلة قال لك الاول اعرف النخلة احوالها ازاي وتطلع ازاي وازرع البذرة ازاي عشان بعد كده الثمرة تطلع لي كويسة فقال لك إما نتكلم عن النخلة وبعد كده نتكلم عن طرق استنباط أو طرق استثمار أو إزاي نطلع نجيب البلح من النخلة أول ما تطلع تجيب البلح يبقى أنت كده مسكت البلحة في إيدك يبقى البلحة رقم ثلاثة وبعد كده حال اللي طالع يجيب البلحة يبقى رتبو العلم إزاي نعيدها تاني بقى قال لك الأول نحط الأدلة الشرعية اللي هي النخلة وبعد كده نحط طرق لاستنباط اللي هي طلوع النخلة وبعد كده نتكلم عن الحكم الشرعي اللي هو النخلة نفسها, نفسها وبعد كده نتكلم عن حال اللي بيطلع النخلة اللي هو المجتهد ده الطريقتين في ترتيب العلام الشيخ هنا محمد سليمان الأشقر رحمه الله تعالى على صار. كيف صار على الطريق الأول أول ما تكلم معنا تكلم عن القسم طبعا خلاص بقى فضل الله خلصنا تخلم عن القسم الأول اللي هو قال هو في كتابه كل واحد مع الكتاب يفتح صفحة سبعة لا كلاهما صحيح هذه يطرقهم في التصنيف لا مأسى بذلك كلاهما صوا القسم الأول هو الأحكام الشرعية قال وفيه أربعة أبواب الباب الأول الحاكم الباب الثاني حقيقة الحكم الشرعي وأقسامه الباب الثالث المحكوم عليه وهو المكلف الباب الرابع المحكوم فيه وهو فعل المكلف عايزك تحط علام بتاع المكلف في الباب والباب الثالث والباب الرابع حط عليها شده وفوقيها فوق الشده فتحه المحكوم عليه وهو ال مكلف الباب الرابع المحكوم فيه وهو فعل المكلف قلب هذا الباب أو قلب هذا القسم حقيقة الحكم الشرعي وأقسامه قلب هذا القسم القسم الأول اسمه الأحكام الشرعية الأساس فيه وقلبه الباب الثاني ولذلك نجد بعض كتب الأصول اكتفت في القسم, في القسم الأول والأحكام الشرعية بالباب الثاني فقط حقيقة الحكم الشرعي وأقسم طيب لماذا ذكر بقية هذه الأبواب يعني ليه قسم العلم ليه لأربعة أبوال لماذا قسم هذا القسم إلى أربعة أبوال أولا لاستكمال أنا أقول كده السؤال الأول لما لم يكتفي المصنف بقلب هذا القسم بل قسمه إلى أربعة أقسم أصوغها بطريقة أخرى إذا كان قلب القسم الأول هو الباب الثاني فلما قسم المصنف رحمه الله تعالى الباب القسم الأول إلى أربعة أبواب مفهوم كده؟ مفهوم السؤال؟ مش مفهوم السؤال نحن قلنا دلوقتي الأصل في القسم ده أنهي باب حقيقة الحكم الشرعي وأقسامه طيب إيه لازمتها أنه يذكر للأول الحاكم وبعد كده حقيقة الحكم وبعد كان محكومه عليه وبعد كان محكومه فيه ليه؟ ده السؤال الإجابة وذلك لسببين يرحمك الله سابق الأول لاستكمال البناء المنطقي ليه؟ للقسم بمعنى احنا قلنا في الأول الكلام قلنا في أول الكلام إن قلب علم الأصول إيه هو؟ الأحكام الشرعية يا رجل الله يهديك الحكم يا رجل الله يهديك اللي كان يرفع يده ما هو قلب علم الأصول؟ فضل يا شيء طرق للسنباط قلب علم الأصول ما احنا إنت أصلاً بتعلم علم أصول الفقه ليه؟ علشان تاخد الحكم الشرعي تب ازاي ياخد الحكم الشرعي يبقى تعلم كيفية الاستنباط عشان كده بنجد ان بعض كتب الاصول بتكتفي بالمبحة بالقسم الثالث من هذا العلم طرق الاستنباط فقط ولا يذكر ادلة ولا يذكر حكم شرعي ولا يذكر حالة مجتهد نفسي نرجع بقى لكنه لاجل أن يستكمل البناء المنطقي لعلم أصول الفقه عشان العملاء تمشي بالعقل طالما أنا محتاجة استنبط حكم شرعي يبقى لازم أن الحكم الشرعي باستنبط الحكم الشرعي منين من الأدلة الشرعية يبقى لازم أن أعرفك الأدلة الشرعية من الذي يستنبط الأدلة الشرعية المجتهد يبقى لازم نعرف من هو المجتهد ومن هو المقلد ومن هو المفتي ومن هو المستفتي إلى آخره ده عشان يستكمل البناء المنطقي للعلم صبرني شيء نرجع بقى للإيه للقسم التعامة ده أي حكم شرعي لابد له من حاكم يحكم به أي فعل بلاش أي فعل لابد له من فاعل يفعله ولا بد له من مفعول يفعل به ولا له من من فعل لنفسه صح ولا لا نرجع ننزل الكلام ده على الحكم الشرعي اي حكم لا له من حاكم ولا له من محكوم عليه ولا له من محكوم فيه وهو فعل الايه المكلف مفهومه كده ده ده عشان يستكمل البناء المنطقي لل يبقى الأول قسم هذا الباب إلى أربعة أبواب قسم هذا القسم إلى أربعة أبواب ولم يكتفي بقلبه أو بالباب الثاني وحده للاستكمال البناء المنطقي لهذا القسم مفهومة كده؟ تفضل شيء يبين المحكوم عليه اللي هو أنت كلنا محكوم علينا من الله عز وجل افعل ولا تفعل المحكوم فيه بقى كلمة افعل او لا تفعل اخذ بالك معايا هفهم انا اديك امثلة صبرا كله جاي بالتفصيل ان شاء الله السبب الثاني السبب السبب الثاني مسألة ايه ممكن نقولها مسألة ترتيب العلوم حتى تأخذ العلم من مظانه حتى تأخذ العلم من مظانه ده السبب الثاني يعني من الأماكن المتوقع أن تجد فيها هذه المسائل أقول لك إزاي في مسائل في القسم ده يا اخوانا اللي مشغل, اللي مشغل السبب الثاني مسألة ترطيب العلوم ووضعها في مظانها ليه حتى يسهل على دارس العلم ها؟ الرجوع إلى المسائل في الأماكن التي يتوقع هو أن يجدها فيها مفهومة دي ولا عايزة توضيح أكثر مستعد. خلنا كل واحد مع تلفون بالله عليكم يغلقوا أنا مش عشان حاجة الشيخ بوجل طبعا تكلم في المسألة وأفاض بها أنا محمد صلاح ما بعرفش أركز وفي تلفون شغال صدقا فمعنش سامحوني يعني ربنا بارد فيكم نعم شيخ عيدة وثاني حاضر احنا قلنا هو ليه قسم القسم, القسم الأول لأربعة أبواب قلنا عشان الترتيب المنطقي الأول عشان مسألة تمشي بالعقل المسألة الثانية لازم المصنف الذكي المصنف الثكي يكون مصنف ممتاز لما يحط المسألة في المكان المتوقع أن توجد فيه يعني مثلا أقول لك كتاب الأنية أين تتوقع بابه الأنية أين تتوقع أن يكون موجودا ها؟ أحد, يرفع... أحد يرفع إيدوي الطهارة الطهارة ليه أسألك ليه لتوضع منه إزاي جي <تصفيق> الأصل المفروض العقل يقول إيه المفروض العقل يقول إن باب الأنية يكون موجود في كتاب الأطعمة ليه لأن الطعام يحفظ في الإناء فليه لما قدموه إلى باب المياه قالوا لأن المياه ظرف يوضع غالبا في الإناء فاحتاجوا أن يضعوا باب الأنية في كتاب المياه مفهومة كده يبقى هو كان مصنف ذكي اللي حط باب الآنية في كتاب المياه عشان انت تقول يبقى انا لما اتوقع الاول توقع يجيلي ان باب الآنية في كتاب الأطعمة اخذ بالك معايا لكن لما اركز شوية لأي برضو ان المياه تتحط في اقناء فاحتاج ان اقدمها الى كتاب المياه مفهومة كده يبقى كده اسمه وضع العلم فين في مظانه كويس. طب نرجع بقى لإيه؟ للباب هنا ليه جاب حط مثلا مسألة المكلف اللي هو المحكوم عليه وهو المكلف لان فيه حاجة اسمها فيه مسألة اسمها شروط التكليف يعني إيه؟ متى يكلف المرء او متى بتعبير اخر متى يخاطب العبد بحكم الله يعني إمتى لو معملش يعاقب وإمتى لو عمل يثابت مفهومة كده؟ ده اسمه احتاجناه في القسم ده اللي هو المحكوم عليه وهو المكلف مفهومة طبعا مسألة يعني مسألة ترتيب العلوم دي فإذا خذها لك إزاي؟ مسألة ترتيب العلوم دي كانت في مرحلة مبكرة من عمر أمة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت طريقة تعليم النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يعلم أ صحابه النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أ صحابه بدون ترتيب الحكم الم... يعلم أ صحابه أحكام المسائل إذا احتاجوا إلى المسائل بمعنى رجل يأتي يسأل عن الخمر يسألونك عن الخمر قل رجل آخر يأتي يسأل عن الأنفال قل وإذا سألك عبادي عني مفيش كل ما ينفعش فإني قريب وأخذ بالك معاي وهكذا يبقى التعليم تعليم النبي صلى الله عليه وسلم على قدر الحاجة وأخذ بالك معاي طيب في نقطة تانية كمان طريقة تعليم النبي صلى الله عليه وسلم هو تعلم الأحكام الشرعية من, من الأدلة بشكل عام يعني أي دليل, أي دليل ينزل نجلسه عليه فنستنبط منه اللي هو تعلمت البقرة في كذا وكذا سنة كلام عمر بن الخطاب واخذ بالك معاه ليه لأنه كان يدرس كل آية ويستنبط منها ويعمل بها لكن التعليم ده في عصر التعليم ده مثالي طريقة التعليم هذه مثالية في عصر الصحابة لكن في العصور المتأخرة ليست مثالية لأجل هذا وجد ترتيب العلوم في مرحلة مبكرة من عمر أمة النبي صلى الله عليه وسلم فتجد أنت السيوطية مثلا يقول في ألفيته على مسألة جمع العلوم على الأبواب يعني يقال باب في الطهارة ويجمع أحاديث الطهارة باب في الأطعمة ويجمع أحاديث الأطعمة باب في الزكاة ويجمع أحاديث الزكاة الكلام ده حدث في القرن الثاني من عمر أمة النبي من عمر امه النبي صلى الله عليه وسلم قال السيوطي رحمه الله واول الجميع للابواب جماعه في العصر ذو اقتراب كابن جريج وهو شيم مالكي مالك مثلا مات 179 179 ومعمر, ومعمر 154 ومعمر وولد المبارك لوعد بن المبارك فده جمعوا أبواب الكلام ده متقدم جدا في عمر الأمة يعني الشاهد فعشان كده هو قسم الـ الـ الـ القسم الأول لأربعة أبواب مع أن الأصل فيه والقلب فيه هو الباب الثاني طبعا برضو دي مسألة مهمة جدا لا يتصور فقيه أو طالب علم الفقه بدون القسم ده لأن القسم ده هو الثمرة القسم ده في كل مسألة من مسألة الفقه يقابلك أنا بقول في ايه مش بقول في كل كده أغلبية لا في كل مسألة لازم تلقى القسم ده لأن كل مسألة إما واجبة وإما محرمة وإما مستحبة وإما مكروهة وإما مباحة وإما شرط وإما سبب وإما مانع وإلى آخره كل مسألة أنا أصلا بتعلم الفقه عشان أعلم عشان أعلم في الحكم بتاع كل مسألة اللي هو الحكم الإيه؟ الشر فلا يتصور طالب علم في الفقه لا يعرف معنى الوجوب مثلا ولا يعرف معنى الاستحباب ولا يعرف معنى الكره ما ينفعش الطالب ده غير موجود فلأجل هذا لا يتصور طالب علم فقه بدون هذا القسر الله قال الباب الأول الحاكم الحاكم هو الله تعالى الكلام على هذا الباب ممكن برضو نحاول نرتبه الكلام على هذا الباب في نقاط عشان نبقى برضو فهميني انها مشيني ازاي احنا كده قلنا الصفحة دية عشان برضو بقى ماشي معك سنة سنة فضل الصفحة الاولى اللي هي القسم الاول الاحكام الشرعية ذكرنا فيها كم مسألة حد يعرف الاول سألنا سؤال او تعال الرتبة تركيب تاني لا يتصور طالب علم بدون هذا القسم كده نعرفك أهمية القسم المسألة الثانية قلب هذا القسم ها؟ الباب الثاني المسألة الثالثة إذا كان إخواننا اللي معاتل الفرود يغلقوا إذا كان الباب الثاني هو قلب هذا القسم فلما لم يكتفي بذكره ده كده المسألة الثالثة المسألة الرابعة أو الحاجة الرابعة فائدة في طرق تعلم العلم قلنا طريقتين طريقة تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة تعليم المتأخرين والعلماء اللي هي الترتيب مفهوم كده؟ ما فكرنا حاجة تاني؟ يبقى الصفحة دي فيها أربع حاجات خليكم فاكرين الصفحة التانية الباب الأول الحاتم الكلام على الباب الأول في نقاط النقطة الأولى علة ترتيب هذا الباب على هذا النسق لما؟ طبعا مش أني كل حاجة بيقول لك رتب ليه وعمل ليه عشان بافامين كل حاجة علة ترتيب هذا الباب اللي هو الباب الأول على هذا النسق ليه الباب الأول اللي هو الحاكم ليه بدأ المسألة الأولى فيه الحاكم هو الله تعالى بعد كده قال لك العقل ليس بحاكم ثم قال لك رقم ثلاثة الرسول ليس بحاكم صلى الله عليه وسلم ثم قال لك الأدلة المختلف فيها لا تعني أن ثمة حاكما غير الله المسألة الخمسة المجتهدون أيضا ليسوا حاكمين آه المساله السادسة أثر فهم هذه القاعده المساله السادسه أثر فهم هذه القاعده فليه بقى رتبه بهذا الترتيب لما ما عله ترتيب هذا الباب على هذا النسق الحكم والله تعالى ليبين لك من هو الحاكم ما انا قلت دلوقتي القسم الأول الاول بينقسم لاربعه اربعه الباب الأول الحاكم تلقائي أنت لازم أن تسأل من هو الحاكم صح ولا لا؟ تلقائي يا أخوانا علماء الأصول وعلماء الفقه أفضل من يصنف ليه؟ لأنه يفترض حوارا صامتا معك يعني أكنه قاعد يتكلم معك كأنه يقرأ ما في ذهنك كأنه يقرأ ما في ذهنك بمعنى إن أنا في الأول خالص تعالى مثلا نضرب مثل بالفقه أركان الإسلام إيهية خمسة أولها الشهادتان ده في العقيدة طيب ثم الصلاة طيب أنا عايز أعلمك الصلاة انت كانك تقول لي علمني الصلاه هقول لك يلا نصلي فانا لك يلا نتوضا عشان اول حاجة عشان تصلي لابد ان تتوضا صح ولا لا طيب لاجل ان تتوضا لابد ان تجد ماء تعال بقى نشوف بقى علماء, الفقه, علماء الفقه بيعملوا ايه يبداوا اولا بكتابه الطهاره طيب اول حاجه في الطهاره دابوا المياه طب انت ممكن تقول طب انا الميه بحطها في انيه صح ولا لا طب ما انا لازم حكم الانيه يقول لك بابوا خلاص عرفت الميه واحوالها وبتاع الوضوء عرفت ازاي تتوضى طب انت ممكن تقول طب ما انا ما بلاقيش ميه اعمل ايه يقول التيمم واخد بالك معايا وهكذا يبقى بيفترض حوار معك صامت تعال برضو نفس الكلام هنا هو قال لك الباب ينقسم لأربعة أقسام أول قسم أول باب الحاكم فأنت تقول له من هو الحاكم يقول لك الله عز وجل تبين أنت ممكن تقول في نفسك إحنا مش خدنا إن من مصادر علم وصول الفقه العقف يبقى هل العقف مصدر من مصدر الأحكام الشرعية يقول لك لا استنى العقل ليس بحاكم طيب احنا مش خدنا ان النبي صلى الله عليه وسلم السنة مصدر من مصادر التشريع يقول لك حاسب الرسول ليس بحاكم طيب انت مش خدت ان اجتماع او ان اتفاق مجتهدي الأمة حكم من دليل من ادلة الاحكام الشرعية يقول لك استنى الاجماع لا يعني ان هناك حاكما مع الله تبدأ أن بيجتمعوا ده اسمهم المجتهدون المجتهدون ليسوا حاكمين بيفترض معك إيه؟ حوار صامت. هو ده الفطنة في التصنيف مفهوم؟ فالده فدي... على الأولى اسمها إيه؟ علة ترتيب هذا الباب على هذا النساء قال الحاكم هو الله تعالى قال الله تعالى والله يحكم لا معقب لحكمه وقال إن الحكم إلا لله وحق الحكم لله ناشئ من كونه تعالى هو الخالق لما عداه والمنشئ لهم من العدم والمربي لمخلوقاته كل الكلام ده مهم اللي معكتب ينظر فيه كلام مهم جدا المربي لمخلوقاته بنعمه وكل شيء منها تحت ملكه وتصرفه ده كل اسمه ايه حد يعرف توحيد ربوبية صح او لا ده كل لماذا كأنه يقول لماذا الله عز وجل وحده هو الحاكم الإجابة أن الله عز وجل ل... الإجابة لأن الله عز وجل هو الخالق لكل ما عدا والمنشئ لهم من العدم والمربي لمخلوقاته بنعمه وكل شيء منها تحت ملكه فيتبع ذلك وينشأ منه أن له أن يتصرف فيها كيف يشاء لله المثل الأعلى انت لك بيت ينفع حد يتصرف فيه غيرك ما ينفعش فتوحيد الربوبية أفراد الربوبية يرتبط بأفراد الحاكمية حاكم لأنه الخالق ولأنه المالك فيتبع ذلك وينشأ منه أن يتصرف فيها كما يشاء تصرف المالك في ممتلكاته لا حجر عليه أن يحكم فيها بما يشاء وهو يجزي أو يجزئ على الطاعة إحسانا ومثوبة وعلى الإساءة عقوبة في الآخرة أو في الدنيا ما لم يتجاوز عن المسيق كأن تديما الشرع يربط بين أنواع توحيد الربوبية ببعضها ثم يربط توحيد الربوبية بتوحيد الألوهية يعني مثلا قضية الحكم دي من الربوبية ولا من الألوهية ها؟ من الاثنين من الربوبية والألوهية الربوبية ليه؟ لأنه هو الذي يتصرف في ملكه عز وجل طب من الربوبية ليه؟ من الألوهية ليه؟ لأن العبد مأمور أن يتحاكم إليه صح أو لا؟ مفهومة أو لا؟ تاني. لما, هي لما توحيد الحاكمية يدخل في الربوبية؟ في توحيد الربوبية لأن الله عز وجل هو الذي له أن يتصرف في ملكه وحده قال الله عز وجل ألا له الخلق والأمر وقال عز وجل أم من يدبر الأمر فسيقولون الله مشركون مقرون بأن الله عز وجل هو الذي يتصرف في ملكه وحده طيب هل هم تحاكموا إليه لا لم يتحكموا إليه يبقى أقر بتوحيدي الربوبيه بتوحيد الحاكميه من جهه الربوبيه ولم يقدروا به من جهه الالوهيه مفهومه كده ان شاء الله طيب الامر الثاني العقل ليس بحاكم طبعا يعني هو مساله الحاكم هو الله طبعا قضية قضيه ذكرها باختصار شديد والا في المساله ديه في كتب العقيده بتاخذ صفحات العقل ليس بحاكم طب انرخص الحاكم هو الله تكلمنا فيها عن ايه يعني عشان القاتل تكتبها الفقرة الاولى الحاكم هو الله في ماذا تكلمنا تكلمنا في نقطتين ربط افراد انواع توحيد الربوبية بعضها ببعض واستدللنا على ذلك بقوله الا له الخلق والامر ربط تاني هتكلم فيها ربط انواع توحيد الربوبية بعضها ببعض النقطة التانية أيها الخلق والأمر والتدبير بنبريك فيك وبعد كده تكلمنا عن ربط توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية مثله في القرآن يا صاحب يسجني أرباب المتفرقون خير أم الله الواحد القهار إن الحكم الا لله امر ذكر التوحيد الايه الربوبيه ثم ثنى بتوحيد الالوهيه امر تعبده الا تعبدوا الا ا طبعا الكلام ده تفصيله مع الدكتور نبيل ان شاء الله فكده المساله واضحه ان شاء الله ماشي في الباب ده في الحته عن شيئين ما معنى الحاكم هو الله تعالى ربط افراد توحيد ربط أفراد أو ربط انواع الايه توحيد الربوبية بعضها ببعض ربط توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية ثلاث حاجات طيب حد يقول لي بقى ما معنى الحاكم هو الله تعالى فضل شكر إنه وحده له أن يتصرف في خلقه كما يتصرف أحدنا في ممتلكاته الخاصة به بل أكثر ولله المثل الأعلى نحن طبعاً نتكلم عن التص... تشبيه التصرف بالتصرف لا تشبيه الفعل بالفعل. زي ما سألت المعية وزي تشبيه الرؤية بالرؤية والكلام ده العقل ليس بحاكم معنى النقطة الأولى اللي نتكلم عليها في الفقرة دي معنى كون العقل ليس حاكماً قال العقل آلة الإدراك والتمييز يستطيع إذا صفى أن يميز بعض التمييز بين الحسن والقبيح ولكن إذا قدر, الله إذا قدر العقل في الفعل المعين نفعا أو مصلحة كلام مهم جدا أقسم بالله كلام فغاة الأهمية ولكن إذا قدر العقل في الفعل المعين نفعا أو مصلحة لم يأمر به الشرع لم يتعلق بذلك الفعل ثواب أخروي وكذا لو قدر فيه ضررا أو مفسدة لم يتعلق بفعله عقاب في الآخرة إذا لم يحكم الشرع بتحريمه وذلك أن العقل ليس حاكما تلي واضح جدا كده لو كان العقل حاكما يحكم على المرء بالوجوب لحرمت الخمر قبل أن يحرمها الله تعالى صح ولا لا لكن الخمر كانت مباحة حتى حرمها الله نعم كان الفضلاء يترفعون عنها لكنك هل تستطيع أن تؤثم من كان يشربها قبل التحريم؟ لو كان العقل حاكم كنت قلت له أنت آثم من تقول كده واضحة تماما وذلك أن العقل ليس حاكما والثواب والعقاب الأخرويان إنما يعلمان بالوحي ولذلك يتعلقان بالحكم الشرعي الوارد من الله تعالى عن طريق الرسل قال ويستدل لهذه القاعدة بقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا يبقى أنا ممكن أقول لك سؤال في الامتحات ما معنى أن العقل ليس حاكما وما هو دليلك على هذا أو بصيغة أخرى ما الدليل على أن العقل ليس حاكما وما معنى كون العقل ليس حاكما تذكر للأدلة ويستدل لهذه القاعدة بقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله ما وجه الدلالة منها فضل يا شيخ علي صوتك لا وممكن برضه البشر بعقلهم غير انه يعلم انه بشر ممكن يستطيع ان يميز بين الحسن والقبيح ما ينفذ رسول ويمشيهم ما صغتها بطريقه جيده اتفضل يا شيخ فضل يا شيخ الماء بالماء اتفضل يا يا اخوانا وجه الدلاله منها باختصار قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسول وجه الدلالة منها أن العقل الذي رزقه الله للإنسان يستطيع أن يميز بين الحسن والقبيح فإذا كان ذلك كذلك يعني إذا كان العقل يستطيع أن يميز بين العقل والقبيح بين الحسن والقبيح ومع ذلك لم يعذب الله عز وجل من يفعله القبيحة أو يترك الحسن قبل ورود قبل إرسال الرسل دل ذلك على أن العقل ليس حكما مفهومة جدا يعني وقال تعالى رسل المبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ونحوهما من الآيات قال ومما تتصور به هذه القاعدة تصورا سليما أن الخمر كانت في الأصل غير محرمة وقد عرف قد عرف ولقد عرف اللي يقولون عرفها ما هو الدليل ها؟ وقد عرف ضررها كثير من العقلاء وامتنعوا من شربها لما فيها من الضرر لكن لم تصر محرمة إلا بعد أن نزل ها تحرمها تاني وقد عرف ضررها كثير من العقلاء وامتنعوا من شربها لما فيها من الضرر لكن لم تصير محرمه الا بعد ان نزل تحريمها بل ان الله عز وجل امتنا الله عز لا شيخ ربنا يبارك فيك بل الله عز وجل امتنه على العباد بأن خلق لهم هذا الشيء فقال ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا ده كله قبل التحريم العقل لا يحكم نعم يميس لكن لا يحكم فكل من شردها قبل التحريم لم يكن آثما ومن شربها بعد أن حرمت يكون مستحقا للعقوبة ولهذا ورد أن الصحابة رضي الله عنهم لما نزل تحريم الخمر وأنها رجس من عمل الشيطان قالوا كيف بأصحابنا الذين ماتوا وهي في بطونهم فنزل قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين الشيخ نعثمين الله مستعان رحمه الله تعالى يقول في كتاب الأطعمة من الشرح الممتع أخوانا اللي بتكلم أبنى بارك فيكم الشيخ نعثمين يقول عن هذه الآية في الشرح الممتع كلام في غاية العجب الله العظيم الله عز وجل يقول ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا كم شرط؟ سبع شروط شيخ نعثمين يقول فوالله لا ندري هل حققنا هذه الشروط حتى يرتفع عنا الجناح فيما نطعم أو فعذر الذين شربوها قبل التحريم بكونهم كانوا متقين وانما يكون الاثم في فعل المحرم بعد التحريم لا قبل ذلك لا يؤجر لا يؤجر نعم تركها من طبعا لانه لم يخاطب بها ثواب ولا عقاب تفضل يا شيخ لا تبدأ كده دي قصة تانية طب خلي السؤال ده اخر حاجة فقرني بي قبل ما قوم واجيبك ان شاء الله ولا كأن تقول مثل هذا في جميع الواجبات والمحرمات نعم شيخ لا احنا بنتكلم هؤلاء ليسوا بعقلاء في, في خطاب الشارع هؤلاء ليسوا بعقلاء قال الله تعالى وقالوا لو كنا نسمع او جمل ليس انا بتكلم العقل الشرعي العقل ب... ال... الذي سماه الله عقلا لكن هؤلاء ليسوا بعقلاء انهم الا بل هم ربنا يبارك فيك طيب نتكلم عن نقطه ثانيه مساله العقل ليس حاكما خلاص عرفنا معناها؟ طيب لكن العقل دي نقطة تانية لكن العقل آلة طبعاً كلام ده خارج الكتاب لكن العقل آلة تدلك على صدق الشرع نعم العقل ليس حاكماً ولكنه كما قال في أول هذه النقطة قال بص عندك في الكتاب العقل آلة الإدراك والتمييز يعني كأنه يقول لك العقل ليس حاكماً ولكنه آلة الإدراك والتمييز ماشي طيب العقل ليس حاكم النعم لكنه يدلك على صدق الشرع مثاله المريض مع الطبيب المريض مع الطبيب هو المريض طبعا وليه المثل الأعلى هو المريض يستطيع أن يعلم ما عند الطبيب لا ومع ذلك يسلم له ويعلم يقينا أن قوله هو الصواب وأن الطبيب يدل المريض على ما فيه مصلحة له صح ولا لا دمع احتمال وجود الخطأ عند الطبيب فما بالك بالله عز وجل العقل آلة تدلك على صدق الشر إن تدبرت بعقلك جيدا قال الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم وقال في الآية الأخرى أفلا يتدبرون القرآن ولو من عندي غير الله لوجه. ما هو آلة تدبر العقل هو آلة تدبر لو أنك تدبرت جيدا لعلمت صدق الشارع عز وجل العقل آلة تدلك على صدق الشرع طيب هل ينتهي دي المسألة التالتة المسألة الأولى في الفقرة دي العقل ليس حاتما المسألة الثانية العقل آلة تدلك على صدق الشرع المسألة الثالثة هل ينتهي دور العقل إذا وصل إلى صدق الشرع؟ هل ينتهي دور العقل إذا وصل إلى صدق الشرع؟ ها؟ العلماء اختلفوا فيها على قولين فبعضهم قال انتهى دوره فضل الشيخ اللي هي هل ينتهي دور العقل إذا وصل إلى الشرع أو إذا علم صدق الشرع خلاص الإنسان وقف عقله ويسلم للشرع تسليما تاما ولا يعمل عقله أيضا اختلف أهل العلم في ذلك على قولين الحقيقة أن الخلافة خلاف اللفظي الحقيقة لكن أذكر لك القول. القول الأول أنه ينتهي دوره وشبهوا ذلك بأن العقل مع الشرع كالعامي مع المفتي بمعنى صلوا على النبي أنت راجل مفتي وأنا واحد عامي لا أعرف شيئا جيت لك أخذ منك العلم أقلدك واخذ بالك معايا لقيتك راجل عالم كبير جدا عندي واقتنعت بك تماما الاقتناع وقلت هذا أعلم أهل الأرض عندي فجيت لواحد صاحبي عمي مثلي وقلت له أدلك على عالم في ذروتي وفي قمة العلم أعلم الدنيا فيما أعلم رحت جاي واخده من إيده وعرفته بهذا العالم دارت الأيام واختلفتنا والأنا محمد صلاح العامي وصاحبي زيد العامي والمفتي اللي اسمه عمر فرحت له لعمر ليه تقال كلام ما عجبنيش فرحت لزيد العامي الذي هو مثلي وقلت له يا زيد إني أخالف وهذا العالم زيد يسمع كلام مين يسمع كلام العالم ولا كلام اللي دلوا على العالم ليه يسمع كلام ما انا اللي دللته يسمع كلام اللي دلله لا يا راجل اتفضل شيخ شوف نظن الايه نقول فاذا قال له العامي انا الاصل في علمك بانه مفتن فاذا قدمت قوله على قولي عند التعارض أنا وهو تعارضنا زد يعمل إيه قدحت أنا, أنا بقول له فإذا قدمت قوله على قولي عند التعارض قدحت في الأصل الذي علمت به أنه مفتن صح أو لا مفتي مفتن عشان بس التنوين يعني مش مفتن بالنون مفتن بالتنوين قال له المستفتي أنت لما شهدت بأنه مفتن ودللت على ذلك شهدت بوجوب تقليده دون تقليدك نفهومة كده؟ تعال بقى من ننزل على العقل والقرآن العقل دلني على صدق الشارع جاء العقل بعدها بشوية تعارض معه الشرع أقدم مين؟ بس خلاص يبقى لك العقل ينتهي دوره إذا دلك دل على صدق الشر ده القول الأول القول الثاني قال لك لا دوره لم ينتهي بل دوره يبين في أمرين الأول أنه يفقه عن الله أحكامه العقل أن تتدبر وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فيه أصحاب السعير قال ابن القيم رحمه الله تعالى فجعل الله عز وجل الحجة على عباده سمعية وعقلية وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فالعقل حجة لكن بحدود أن يفقه عن الله أحكامه وأخباره ويستنبط منها مراد الله ده الدور الأول طيب الدور الثاني أنه لا يزال مراقبا للخلل الذي قد يحدث في النقل طبعا الكلام ده يحتاج إلى تقييد شيخ محمد نتكلم عن الخلل الذي يحدث في النقل خلل الذي يحدث في النقل هل في خلل في النقل بإطلاق يعني كل ما يظنه العقل خللا في النقل يعد خللا لا لكن تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو جحصل تعرض في العقل الإسلام كل أدلة الإسلام تقول أن العبد لا ينصر الظالم أن المسلم لا ينصر ظالما المسلم أخو المسلم لا يظلمه تابعين زي ينصر الظالم فالصحابة لأنه تعارض ذلك في عقولهم ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله ننصره مظلوما فكيف أنصره ظالما فقال أن تحجزه عن أظ... يبقى لما حصل أو لما العقل توهم قل بلك من كلمة توهمه ان هناك خللا في النقل بينه له الشرع ازال الشرع عنه هذا الخلل يبقى العقل برضه بقي مراقبا بقي او لا يزال مراقبا لكن في حدود وحاجه اختم بيها مساله العقل والكلام ده مشي. نعم شيء نعم لا لا ده تعارض مع ده في حاجه فتوى وحكم واخد بالك معايا يعني الحكم لا يتغير ثابت لا يتغير بتغير الزمان حكم الله عز وجل ثابت لا يتغير بتغير الزمان ولكن الفتوى هي التي تتغير على حسب حال ها انا حسب حل المحكوم عليه مش المحكوم فيه انت واخد بالك معايا بس دي النقطه اللي بنوضحها لكن الحكم ثابت وفي طرق للعقل يتعاملوا بيها مع مع الاحكام مش المساله باطلاق مش كل ما تغير واقع نغير يعني هدي لك مثال نعم يا شيخ نعم يا شيخ لا يو لا يو لا يا شيخ عن طريق العقل المجرد يا شيخ خلي المساله دي في الاخر في كده مسألة هنا ومسألة هنا ونكلم فيها طيب مسألة بقى الثمرة من هذه اللقطة مسألة الثمرة من أن العقل ليس حاكما ما هي الثمرة أن من يؤمن بذلك ويعتقد معناه أن من يؤمن بأن العقل ليس حاكما ويعتقد معناه لا يمكنه لا يمكنه أن يستحسن ما استقبحه الشرع احنا لسه بنقوله من شوي العقل ليس بحاكم بل ده الأمور بتبقى قبيحة والعقل يستقبيحها لكن لا يتع... إذا لم يحرمها الشرع لا يتعلق بها ثور ولا عقاب فما بلك انت باء لو أن الله عز وجل أو رسوله استحسن شيئا ينفع انت تستقبيح بعقلك إذ الذي يؤمن إيمانا جازما أن العقل ليس حاكما لا يمكنه أبدا أن يستحسن ما استقبحه الشر ولا أن يستقبح ما استحسنه الشر أمثلة في الواقع تعدد الزوجات يستقبحه كثير من النساء لو جبنا الدنيا كلها حتى تستقبحها لا يجوز لأحدا أن يستقبحها ليه؟ لأن الله عز وجل استحسن مسألة زواج الصغيرة عمالين بيسنوا قوانين ويخترعوا اختراعات وأن, وأن من حقوق المرأة ألة تتزوج جوايا صغيرة وأن الدنيا كلها استحسنت وتبين بالأدلة الطبية أن المرأة إذا تزوجت وهي صغيرة حدث كذا وكذا وكذا استقبحوه بآه والله عز وجل استحسنه من فوق سبع سماوات ينفع العقل يكون حاكم مهما يفعله خلاص كلام منتهي يبقى ثمرت نحن قلنا لازم نعرف الثمر برضو من تعلم أي علم ثمرت النقطة دي أن من يؤمن بها ويعتقد معناها ها لا يمكنه أن يستحسن ولا أن يستقبح ما ما استحسنه وما استقبحه طيب الرسول ليس بحاكم قلنا نعم شير اتكلمنا عن كم نقطة الخلاف اللفظي نعم ليس بخلافهم في الحقيقة هذا متفق مع هذا على ذاك وذاك متفق مع هذا على هذا مفهوم <تصفيق> نعم يا شيخ نعم اصطرح من الشارع افضل من هذا عشان الحاج نام يستبره صبرا يا شيخ كله جيد صبرا يا شيخ كله صبرا يا شيخ صبرا كله جيد صبرا نعم ايوه الرسول ليس بحاكم احنا قلنا هناك العقل ليس بحاكم ولكنه الهاله الادراك والتمييز احنا قلنا نعم يا شيخ نعم كل السلايد على النقل قد يعتليه الخلف لا من النبي صلى الله عليه وسلم ولكن من من بعده قواعد العلم المصالح الحديث كلها قواعد عقلية مسألة الشذور والانفراد مثلا كيف ترده أنت بعقلك تحط قواعد عقلية قواعد منطقية لا, لا تحتمل الخطأ وترد بها فممكن نقول ما في جانب صحة الشرع وممكن أن الخلل الذي يعتري النقل لا, لا لأنه عيب في النقل لا ده خلل يدخل على النقل لكنه ضغبت مثل عشان حتى لا يغلوا الناس في كلمة الخلل ضغبت مثل بشيء استغلق على العقل يعني فرق بين محالات باللام محالات العقول وبين محارات العقول الأديان الأخرى غير الإسلام تأتي بما يستحيله في العقل يعني واحد زائد واحد زائد واحد يسوي كم؟ يسوي واحد ينفع العقل يستحيل فيه هذا لكن شريعة الإسلام تأتي بما يحير عقلك لكن ما يبقاش مستحيل أبدا فأخذلك معايا بس هو ذا الكلام قل الرسول ليس بحاكم قلنا العقل ليس بحاكم احنا قلنا في اللي فاتت العقل ليس بحاكم ولكنه آلة الإدراك والتمييزين برضو هتلاقي حتة الرسول ليس بحاكم ولكنه مبلغ عن الله تعالى أحكامه مفهومة كده؟ طيب طيب احنا ما قلناش بعد ما نخلص كل عمصر كنا بدود نقط مرتبة صح ولا لا؟ فنقولها برضو أربعة تتكلمنا عن كم نقطة هنا؟ نقول النقطة الأولى اتكلمنا عن معنى كون العقل ليس حاكمة هذه النقطة الأولى النقطة الثانية اتكلمنا العقل آلة تدلك على صدق الشرع صح أو لا؟ النقطة الثالثة هل ينتهي دور العقل إذا وصلنا إلى الشرع؟ قولا. النقطة الرابعة ثمرة تعلمي أو ثمرة هذه النقطة وفائدتها صح أو أنه لا النقطة الأخيرة بقى خلاصة الكلام خلاصة الكلام في النقطة دي العقل أداة نعرف بها صدق الشرع ثم هو أداة نفهم بها مراد الشارع خلاصة النقطة العقل أيه؟ أداة تدلنا على صدق الشرع ثم هو أداة لتدبر أو لفهم الشرع النقطة اللي بعديها الرسول ليس بحاكم طبعا الأخ هنا من شوية بيقول لي الرسول الأفضل نقول الله عز وجل مشرع ولا نقوله حاكم طبعا الكلام ده خطأ تماما ليه؟ لأن الله عز وجل من اسمه من أسمائه الحاكم هل من أسمائه المشرع؟ فالله عز وجل ابتداءً اختار لنفسه الآن نحن بنعمل القواعد دلوقتي عقلك استحسن شيئا والله عز وجل استحسن شيئا آخر أيهما يقدم ما الله يبقى الله عز وجل حاكم هو وعث المشرع طالما هتعارض هو مشرع نعم لكن ليس من الأسمائه الأفضل ولله الأسماء أعلى الأسماء التي يختارها الله لنفسه صبرا يا شيخ والرسول ليس مشرعا يا شيخ صبرا يا شيخ فعندي الرسول ليس بحاكم واخبالك معايا الرسول ليس بحاكم من وجه وحاكم من وجه آخر الرسول ليس بحاكم من وجه وحاكم من وجه آخر ليس بحاكم يعني ليس بمشرع وإنما شوفوا بلءه الرسول مبلغ عن الله تعالى أحكامه فهو ليس مشرعا وإنما هو مبلغ وناقل ومبين للتشريع قال تعالى فذكر إنما أنت إنما أنت دي أسلوب إيه؟ حصر كأنه قال فذكر فإنه فما أنت إلا مذكر كأنه قال فذكر فما أنت إلا فقط لا تشرع لست عليهم بمسيطر وقال وأنزلنا إليك الذكرى لتبين لتبين للناس ما نزل له وقال إن عليك إلا البلاغ ويفهم ده كده أدلة أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بحاكم بمعنى ليس بمشرع ويفهم ذلك أيضا من الآية المتقدمة وهي قوله تعالى إن الحكم لأن دارد أسلوب حف يعني الحكم لله وحده فهي إثبات ونفي أي الحكم لله وليس لغير الله حكم طيب في بقى ناس تخلط بين معنيين ودي البلية التي تلينا بها في هذا العصر في أن عندي الحاكم بمعنى المشرع وعند الحاكم بمعنى المنفذ للأحكام اللي بيسموها عندنا احنا هنا هيئة تشريعية وهيئة تنفيذية هيئة القضاء التشريعي وهيئة القضاء التنفيذي تنفيذ الأحكام اللي بيعدوا على البيوت بالليل واخد بالك معاي في بقى اللي قاعدين هناك بيستنوهم لا للمشرعين فده حاكم وده حاكم الحاكم اللي قعد هناك اللي قعد بيشرع أشرك مع الله لكن الذي ينفذ عاول المشرك ولم يشرك بنفسه الرسول صلى الله عليه وسلم حاكم بمعنى كونه منفذا لحكم الله قال الله تعالى انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله معنى لتحكم هنا لتطبق لتطبق حكم الله على الناس اللي هو التنفيذ. لسه اعظم بي بره الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من ان دبيا بعده محمد وعلى اله وصحبه اجمعين طبعا احنا فرقنا بين الحاكم بمعنى المشرع والحاكم بمعنى المنفذ ل للاحكام بمعنى للأحكام. طبعا بعض الناس يخلطوا بين المعنيين وامامهم في ذلك الخوارج مساله التحكيم الله عليه بموسى عن علي علينا رضي مسألة التحكيم التي دارت بين علي ومعاوية كان علي يصلي بالناس لما مساله التحكيم دي بدات يعني قصة حصلت خلافات بين علي رضي الله تعالى عنه وبين معاويه رضي الله تعالى عنه المحق فيها علي رضي الله تعالى عنه فعلي حكم أبا موسى فقام رجل في آخر المسجد وقال تحكمون الرجال إن الحكم إلا لله فقال عليم رضي الله عنه قولاته المشهورة كلمة حق أريد بها باطل ليه لأن علي رضي الله عنه يحكم أبا موسى كمنفذ لحكم الله لا كمشرع مع الله والآية إن الحكم إلا لله يعني إن التشريع إلا لله وحده ولذلك لما نظرهم عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال فماذا تقولون في قوله تعالى فابعثوا حكما وحكما من أهلها فسمى الله عز وجل بعض عباده حكاما ف... فدي مسألة مهمة جدا أن احنا نفرق بين الحاكم بمعنى المشرع والحاكم بمعنى المنفذ نعود قال وأما قوله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله قال فليس معناه تخويل النبي صلى الله عليه وسلم الحق في أن يحكم بما رأى من عند نفسه خلي بالك بل معناه أن تطبق حكم الله عليهم فالحكم الإلهي عام مجرد والرسول صلى الله عليه وسلم إنما يبين انطباقه على الوقائع المفردة ويلزم به وذلك يحتاج إلى رأي منه واجتهاد بمعنى وهذه نختم بها الكلام ده أحد أدوار النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو تنفيذ حكم الله على كل واقعة لكن هذا الدور لا يشترط فيه مقام النبوة يعني أي واحد ملكة آلية الاجتهاد له أن يطبق حكم الله على الوقائع لا يشترط له أن يكون نبيا صح أو لا فالكلام حينئذ في جهتين الجهة الأولى أنه مبلغ أن, النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ أن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله أحكاما وهذه يشترط فيها مقام النبوة لا يجوز لأحد أن يبلغ عن الله حكما من عند نفسه إلا أن يكون نبيا أو سمعه من نبي يبقى الأصل أنه يشترط فيها مقام النبوة الجهة الثانية أنه منفذ لحكم الله وهذه لا يشترط فيها مقام النبوة لذلك كان هناك حكام بعد النبي صلى الله عليه وسلم خلفاء له في تنفيذ حكم الله لا في أن يبلغ أحكاما جديدة عن الله مفهوم يعني الخليفة أبو بكر كان منفذا للحكم كان حاكما لدولة الإسلام دمعنى وهذا هو الصراع بقى بيننا وبين الديمقراطية والعلمانية هم عندهم هيئة قضاء تشريعية وهيئة قضاء تنفيذية أو هيئة تشريع وهيئة تنفيذ عندنا في الإسلام هيئة تنفيذ فقط أما سلطة التشريع فهي لله وحده وأخذ بالك معاي دي المعركة السائرة الآن عشان نفهم اللي بيحصل إيه بالزبط يعني فطبعا الوقت طبعا برضو انتهى كالعادة ولم ننتهي من المحاضرة فالله مستعان يعني ان شاء الله بس يعني أنا حاس أننا قطعنا شلطا هذه المرة نعم مسألت الأخ بتاع الجورب مسألت الأخب تعالى الجورب وفقط عشان صلاة المغرب أولى هو نوائف عشان الناس صعفنا أنا أخلص مسألت الأخب تعالى الجورب قال علينا رضي الله تعالى عنه فيما اختلف أهل العلم هل صح عنه ذلك أولا صححه الشيخ الألبني وتوقف فيه بعض أهل العلم وضعفه بعض أهل العلم قال علينا رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان مسح ظاهر الخف أولى من باطنه قال علي رضي الله تعالى عنه لو كان الدين بالرأي لكان مسح أعلى الخف أولى من باطنه لكان مسح باطن الخف أولى من أعلى باطن الخف أولى من أعلى جزيك الله خير آآ العلماء آآ رحمهم الله تعالى قالوا هذا في بادئ الرأي بمعنى أن للوهنة الأولى أنت قد تظن هذا تظن أن العقل ممكن يقولك أنك تمسح تحت وما تمسحش فوق لكن العقل الصحيح يدلك على أن تمسح أعلاق ولا تمسح باطنة إزاي صلوا عننا بي وذلك لسببين السبب الأول أن مسح الخفى الأصل فيه التخفيف الاصل فيه التخفيف واخد بالك معايا فكان المسح على اعلاه اولى عقلا من اسفله السبب الثاني ان المسح لا يطهر اصلا بل لو انك مسحت وده السبب, ده السبب, ده السبب يعني من للسبب الثاني هو المسح اصلا بينظف لا يطهر طهارة كاملة طيب لو أنك مسحت أسفل الخف وكان في أسفل الخف تراب هل التراب هيزول ولا هيعمل طيلة هيعمل طيلة لكن لو غسلت التراب يزول واخذ بالك معاه فالعقل أيضا يدلك على أن مسح على الخف أولى من, من أستله ويؤول قول علي رضي الله تعالى عنه إن صح عنه أنه لو كان الدين في بادئ الرأش يعني في العقل المبتدئ اللي هو في قوله تعالى وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا هل هو العقل أصلاً اللي اتبع سيدنا نوح الأرازل لا اتبعه الشريف في الحقيقة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ونكو